لآل لا لا لا القرآن الله ل ا ح موسوعه د لله النابلسي م م م للعلوم الاسلاميه ت ع ي ن ا ص ن و أ ع ط و ا الجزيه عن يد forward لفضيله الدكتور ر ت ب ا ل ه و ب ل س ي You're w e o m e Thank you. مالكم اذا قيلنا О, если